هل يجوز لأحد من المسؤولين أن يمنع أحدا من الخطابة والوعظ في المساجد تحدث الماوردي المتوفى سنة 450 هجرية في كتابه الأحكام السلطانية تحدث عن أهمية التدريس والفتوى بالمساجد ذاكرا حديثا مرسلا رواه الدارمي: أجراءكم على الفتية أجراءكم على النار وقال إن المساجد نوعان مساجد سلطانية ومساجد عاميه أي أهلية فالأولى رسمية يرعاها السلطان ولا يجوز أن يأم الصلاة فيها ولا يعظ إلا من عينه من أهل الخبرة حتى لو كان غيره أعلم منه لأن من عينه ولي الأمر نائب عنه فلا يستات عليه غيره في ولايته أما المساجد الأهلية التي لم يعين فيها السلطان اماما فلمن هو أهل للإمامة الوعظ أن يأم ويعظ بدون إذن منه إذا رضي أهل المسجد به اللهم إلا إذا كان المسجد كبيرا وهاما فلا بد من الاذن في ذلك وذكر الماوردي ان حلقات الدرس في المساجد ان حصل فيها خلاف فيها يسوغ فيه الاجتهاد فلا يعترض عليها اما في غير ذلك فللسلطان منع من يريد فرض رايه بعد بيان الحق فيه له من هذا نرى ان حرية الرأي مكفوله فيما يسوغ فيه الاجتهاد ممن هم أهل الله وأن لولي الأمر رقابة على المساجد الحكومية والأهلية وله أن يمنع منها ما يثير فتنة محافظة على وحدة الصف وعدم تفرق الجماعة وأن إمام المسجد هو المسؤول عن ذلك والله أعلم